إن المتقين في جنات هم وعون ادخلوها آه بسلام آمنين ونزعنا ما صدورهم من خل الإخوانا على سور المتقابلين لا يمسهم فيها نصر وما هم منها بمخرجين نبه عبادي أن كان الأمر الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونفذهم عن ضيق إبراهيم اذ تقلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجنون قالوا لا توجد إنا البشر كبرنا من عليم قال أبشرتمني على أنكم مسني الكفار فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من الضالقين قال ومن يقنض من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطرهم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجربين إلا آل نوب إنا لغنجوه أجمعين إلا امرأته فقدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل نوب للمرسلون قال إنكم قنكرون قالوا بل بما كانوا فيه يمترون فأتيناك بالحق وجنان صادقون فأسرق أهلك في قطعكم من الليل واتبع أدبارا ولا يلتفت فيكم أحدهم طوحيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن نابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء مدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تفضون قالوا أولم عَنِ عن العالمين هَؤُلَاءِ هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعموا كإنهم لفي فأخذتهم الصيحة مشرفيه فجعلنا عليها سفنا وأنقذنا عليهم بحجارة من سديل إن في ذلك لآيات للمتّوسيمين وإن لها بسبيل مقيم إن في ذلك لآيات للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيّن كثيرون ظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبني ما من مبين ولقد جذب أصحاب حجر المصلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكان يتون من الجبال متن آمنين فأخذتهم الصيحة المصبحين كما أقنع عنهم ما كانوا يكتفون وما خلق من السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لا آتية فصح الصح الجميل.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 ان الذي مبين كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران علقين فوربك لناسانا انهم اجنبين ما كانوا يحفظون فصدع فيما تمنوا احرف عن المشركين انك فانا كان الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يطيق صدرك بما يكون فستبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين